اللهم اني اعوذ بك من البخل وااعوذ بك من الجبن وااعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر وااعوذ بك من فتنه الدنيا وااعوذ بك من عذاب القبر